ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كن চূন আনিয়মি কলু ব্ল চূনু মুহী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 كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَنَّ لَن نَّتْرُكَنَّهُ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 في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من نعيم بيضاء لذة সিংহ গৌলু হুম নাই হুম কফ দাদু হুম ন ส अ q